حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية ابن غلاب عن معاوية ابن غلاب قال وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاج ابن عمر جميعا المعنى عن الحكى بن الأعرج قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثم ورد ابو داود حديث ابن عباس صلى الله عنهما أنه كان متوسدا رداءه في المسجد الحرام فسئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال اذا رأيت هلال ذي الحجة فاعدد فاذا جاء اليوم التاسع فصم أو فأصبح صائما قال قال كذلك؟ نعم قال. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ فقلت كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال كذلك؟ كذلك كان محمد؟ كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. والمقصود بهذا يعني هو مطابق للترجمة من جهة زوم التاسع ولكن الرسول كان يصوم العاشر وقال لا انبقيته لقابل لا صومنا التاسع يعني مضموما إلى العاشر وقوله هكذا كان يعني ابن عباس لعله يريد بذلك أن, أن الإنسان يعني يصوم التاسع ثم يصوم العاشر وأنه يصبح صائما اليومين اللذان يعني هما العاشر والتاسع العاشر لأنه الأصل والتاسع من أجل المخالفة للمخالفة لليهود فكونه يصبح يعني صائما هكذا كان رسلم قال نعم هكذا كان النبي يعني يحمل على أنه ما أرشد إليه وما اخبر به حيث قال إن بقيته قابل لأصومنا التاسع إذن هذا هجه صلى الله عليه وسلم يعني يصوم التاسع ويصوم العاشر وليس المقصود به أن العاشر بدل التاسع التاسع بدل العاشر وأن العاشر يهمل ويخصص صيام بالتاسع فهو مثل الذي قبله يعني إن بقينا إلى قابل نصوم التاسع يعني مظمونا للعاشر وهنا قال أصبح صائما يعني صوم التاسع والعاشر قال, قال حدثنا مسدد عن يحيى يعني بن سعيد عن معاوية بن غلاب معاوية بن غلاب هو سيطح رديم مسلم وبدود النسائي سيطح رديم مسلم وبدود النسائي قال حا وحدثنا مسدد عن إسماعيل إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن إبراهيم مشهور من عليه وثقة أخ ماجو أصحاب الكتاب عن حاجب بن عمر عن حاجب بن عمر وهو ثقة خليه مسلم ودود الترمذي ثقة خليه مسلم و أبو دود جميعا المعنى عن الحكى بن عن الحكم بن الأعرج وهو ثقة ربما وهم خليه مسلم ودود الترمذي والنسياء ثقة ربما وهم خليه مسلم و أبو دود الترمذي ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره